أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن طبلتهم التي كانوا عليها قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 رسول ممن ينطلب على عطبيه وإن كانت فكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالنسبة ناس لرؤف الرحيم، ودنرات قلب وجهك في السماء، هل وليك طبلة ترضها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث مَا كنتم فوال وجهكم شبرا وإن الذين أتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بوافل عم يعملون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 يعلم الحب من ربك فلا تكونن من المنتردين ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات أينما تكونوا يأتيكم الله جميعا.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 ومن حيث خرجت فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حكة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني فلا تخشوهم أخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكرون يكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكوكم أشكرني ولا تكفون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 كلا تشعرون، ولا نبل أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم نصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رطب ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أم فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 إن الذين كفروا ماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم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 وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعطلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله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 وَاتُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَغَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا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 تبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فَإِذَا طِيلَ لَهُمُ التَّابِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ التَّابِعُ مَا أَلْفَينَ عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَمْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والتم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فَمَن يَضُرُّ ضَيْرًا وَلَا عَادٍ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بقونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتربوا الظلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 ليس البر أنت والوجوهكم طبل المشرط والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حط في ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علِمَ اللَّهُ أنَّكُم كُنتم تختَبَونَ أنفسكم فتَابَ عَلَيْكُم رَعَفَ عَنْكُمْ هَلْ آنَبَاشِرُهُنَّ وَبَتَوُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُم مَكُنُوا وَشَرَبُوا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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا أكلوا فريطا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواطيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا من ظهورها ولكن البر من تَقَى وَتُلْبِيُ تَمِينَ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فاقتلوهم حيث ثطفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الذين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصلتم فما من الهدي ولا تحرموا أنفسكم حتى يبلغ الهد المحل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمن فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ لَلْحَقِّ فَمَسْتَيْسَرٌ مِنَ الْهَدِيِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَقِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله معلم أن الله شديد العطاب الحق أشهر معلومات فَمَنْفَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَالتَّقُونِيَاءُ لِلْأَلْبَابِ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 فِي يَوْمٍ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ رَشُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رب فَنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارُ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 ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فاتقوا الله معلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألت الخصاب. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فالله لا يحب الفساد وإذا طيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم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 فَتَوَلَّ وَلَا تَتَّبِعُوا كُفَّاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِنْ سَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله توجع الأمر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 الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأس والله وَسُلْسِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ طَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ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 ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبضت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 قُلْ فيهما نفع كبير و منافع للناس واثما اكبر من نفعهما و يسالونك ماذا ينفق قل العف كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون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 قُلْ أَذًا أَذَنْ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَذُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُوا فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم أتقوا الله معلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله حرزا لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فالله وفور حليم الذين يجون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله وفِر رحيم وإن عزم القلق فإن الله سميع عليم والمقلقات يترفسن بأنفسهن ثلاث تقر وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَيَّك ثُمَّ مَا خَلَفَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِمْ إِن كُنْتُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَabُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادَ إِصْلَاحًا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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتم شيئا الا خوف ان لا يطيما حدود الله فان خفتم ان لا يطيما حدود الله فلا جناح علي ما افتدت به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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنى أن يطيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله معلموا أن الله بكل شيء عليم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 وإن قلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة وَأَنْتَعْفُنِ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَافِظٌ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْمُشْرَقَةُ لِلَّهِ قَالِتِنَ فَإِنْ خَفَتُمْ فَرِجَالٌ أَفْرُكْ بَأْنَا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا بصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف فالله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين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 حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبغ ويبسق وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي اللهم بعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله وَأَنَّهَا الْعَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا.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 ياكم تابوتو فيه سكينة من ربكم بطيئة من ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنت لَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ امْتَلِيَكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَهُ فُرْغَةً بِيَدِهِ فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا قاقتلنا اليوم بجالوت وجنوده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 فَنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا مَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ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 ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو الفضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم